مع أن نغير الجو شوية بعيدة للدكتور زغلول النجار الواردة في جريدة الأهرام بتاريخ 6 مارس 2006 والتي وضعها تحت عنوان كبير هو من أسرار القرآن في باب قضايا وآراء وقد ادعى سيادته بأن هناك أعجازا علميا في القرآن في سورة يوسف 4 حيث يقول القرآن إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين يقول الشيخ زغلول النجار هذا النص القرآن الكريم جاء على لسان نبي الله يوسف يروي بها رؤيا رأها في منامه فقصها على أبيه نبي الله يعقوب ورؤية الأنبياء حق لأنها وحي من الله تعالى كما قال ابن عباس رضي الله عنهما وقد جاءت الرؤية في مقدمات سورة يوسف بالنص القرآن التالي إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين يوسف أربعة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 من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم طبعا بعد شوية حنحط بعض السيطات المهمة اللي أنا عاوزكم تتابعوني فيها واحد واحد يواصل الشيخ زغلول النجار ويقول وهنا آثار بعض المتأملين في سورة يوسف عليه السلام من أمثال الأهل الكريم المهندس أحمد فاروق الديسوقي في بحثه المعنون الأحد عشر كوكبا بين القرآن والسنة وعلم الفلك الحديث سؤالا هاما كثيرا ما تردد في محاضراتي والكلام بزغلول النجار بالعديد من دول العالم والسؤال المؤداه هل هناك علاقة؟ بين اختيار رموز رؤيا نبي الله يوسف وعدد كواكب مجموعتنا الشمسية ولما كان كل من الشمس والقمر من مكونات مجموعتنا الشمسية وكذلك الكواكب وأقمارها فهل يمكن أن يكون اختيار الكواكب كرمز لإخوة يوسف في رؤياه التي رآها في حداثته إشارة من الله تعالى إلى أن عدد كواكب مجموعتنا الشمسية مساو لعدد إخوة نبي الله يوسف الأحد عشر وللإجابة على ذلك السؤال لا بد من استعراض سريع لتدرج اكتشاف الكواكب في مجموعاتنا الشمسية وما زلت أنا أقرأ يا إخوة من المقالة للشيخ زولول النجار يقول واحد سنة 1781 ميلادية كان العدد المعروف من كواكب مجموعتنا الشمسية ستة فقط هي من الداخل إلى الخارج حينما يقول من الداخل إلى الخارج يقصد من المجموعة القريبة من الشمس إلى البعيدة من الداخل جوار الشمس إلى الخارج أبعد من الشمس هي من الداخل إلى الخارج على النحو التالي عطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري وزحل وذلك لأن هذه الكواكب يمكن رؤيتها بالعين المجردة لقربها النسبي من الأرض وكبر حجمها اثنين يقول في سنة 1781 تم اكتشاف كوكب يورانوس أو بواسطة الفلكي الألماني الأصل الإنجليزي الجنسية وليام هرشل ثلاثة في سنة 1801 تسلسلة الاكتشافات لعدد من الكويكبات التي تجلي في مدار محدد حول الشمس بين كوكبي المريخ والمشتري يعرف باسم حزام الكويكبات عايزكم تتذكروا الاسم ده يا شباب ياريت الناس الصاحية اللي عايزة تستفيد اتذكروا المصطلح ده عدد كبير من الكويكبات تجري في مدار محدد بين كوكبي المريخ والمشتري يعرف باسم حزام الكويكبات ويضم كمهم جدا ويضم آلافا من تلك الجسيمات التي يعتقد, يعتقد انها ناتجة من انفجار كوكب كان يجري في هذا المدار وقد تم اكتشاف اول هذه الكويكبات في سنة 1801 بواسطة الفلكي السقلي جيوسبي بياذي وهي جسيمات متباينة الأحجام اكبرها لا يتعدى قطره 300 كيلو نحو 6 كويكبات ونحو 200 كويكب يزيد قطر الواحد منها على عن 100 كيلو متر يقدر قطر الواحد منها بأقل من كيلو واحد ومجموع هذه الكويكبات لا يشكل أكثر من واحد من الألف من كتلة الأرض وهي في مجموعها تمثل الكوكب السامن من كواكب المجموعة الشمسية أربعة سنة 1846 تم اتشاف الكوكب نيبتون بواسطة الفلكيين الألمانيين جال دال دالستريت جال ودالستريت بناء على حسابات سابقة قام بها على انفراز كل من الفلكي الإنجليزي جون آدمز والفلكي الفرنسي إيري بن على بالرغم من القول بأن جاليليو قد رأاه في سنة 1612 واعتبر نبتون الكوكب التاسع خلوا بالكم من الكلام الكوكب التاسع في مجموعتنا الشمسية في سنة 1930 تم اتكشاف الكوكب بلوتو أو بلوتو وتم الإعلان عنه في سنة 1913 31930 بواسطة الفلكي الأمريكي كلايد توم تومباو بناء على عدد من الحسابات المستقله من كل من بيرسيفال ويل وويليام بيرجين واعتبر بلوتو الكوكب العاشر في مجموعتنا الشمسية في 14 11 2003 لسه يعني من كم سنه تم اكتشاف الكوكب الحادي عشر الذي اطلق عليه اسم سبنا وتم الاعلان عنه في 15 ثلاثة 2004 بواسطة مجموعة الفلكيين الامريكيين براون و تروغيلو و وذلك بناء على حسابات للفلكيين الروس الذين اطلقوا من قبل اسم بروسوبينة او بريينة على هذا الفلك دون على هذا النجم دون أن يروه وحسابات الفلكي الامريكي جوزيف برادي سنه 1972 التي كانت نظرية بحته وهذا الكوكب ال عشر سيدنا يوجد على بعد تسعين وحدة فلكيه من الشمس اي 150 فاصل 90 مليون كيلومتر اي 13.500 مليون كيلومتر وبذلك تقدر سنته بعشرة ألاف وخمس سنوات أرضية بينما لا يزيد بعد الكوكب العاشر بلوتو عن الشمس عن 39.53 وحدة فلكية أي نحو 59.14 مليون كيلومتر وبذلك تقدر سنته بنحو 248.54 سنة أرضية ده طبعا كلام ونحن نرد بعد شوي على الكلام ده فيعني خلوكم معانا منتبهين سنه 1950 اقترح الفلكي الهولندي اورت يعني انا مش سامع مش شايف هنا فلكي اسمه محمد ولا ولا غريبه كلهم كلهم اجانب كفار يعني الفلكي الهولندي اورت وجود غيمه من المذنبات تحيط بمجموعتنا الشمسيه على هيئه قشرة كروية على مسافة تقدر بنحو 50 ألف وحدة فلكية أي ما يقدر ب150.50 ألف مليون كيلومتر 7.5 مليون مليون كيلومتر وتعرف هذه الغيمة باسم غيمة أورت للمزنبات ومجموع كتلة المادة في هذه الغيمة أقل من كتلة الأرض وتوزيعها في هذه القشرة الكروية يشير إلى قلة كثافتها بشكل ملحوظ وأغلب المادة فيها قادمة من خارج نظام مجموعتنا الشمسية في سنة 1951 وصف الفلكي الأمريكي كويبر حزاما آخر من المذنبات أقرب كثيرا من غيمة أورت على بعد 40 وحدة فلكية من الشمس غرفة بعد باسم حزام كويبر للمذنبات ويعتقد بأن كل من حزام كويبر وغيمة أورت يندمجان في بعضهما ليكون إطارا لمجموعتنا الشمسية من أحزمة المزنبات تقل فيه كسافة المادة بشكل منحوظ من هذا الاستعراض هذا كلام الدكتور النجار يقول من هذا الاستعراض يتضح أن عدد كواكب المجموعة الشمسية هو أحد عشر كوكبا ثم جاء في رؤيا نوسف عليه السلام هذه الحقيقة لم تتأكد إلا باكتشاف كوكب سيدنا في 14-11-2003 وسبق القرآن الكريم بالإشارة إلى عدد كواكب المجموعة الشنفية ولو بطريقة ظنية في رؤيا منامية لنبي من أنبياء الله يعتبر آية من آيات الإعجاز العلمي في كتاب الله تعالى وقد يحذر دارس من إمكانية اكتشاف كوكب جديد ولكن على بعد أكثر من تسعين وحدة فلكية وهي المسافة الفاصلة بين الكوكب الحادي عشر والشمس يتعذر على جازلية الشمس الإنساك بأحد أجرام السماء الذي ينطبق عليه وصف كوكب وعلى ذلك فإن قول ربنا تبارك وتعالى على لسان عبده ونبيه يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين سورة يوسف أربعة فيه سبق زمني بأكثر من 14 قرنا بحقيقة علمية لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في سنة 2003 وبعدها مجاهدة وبعد مجاهدة استغرقت ألاف العلماء لمئات من السنين وهذا السبق العلمي لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدرا غير الله الخالق فالحمد لله الذي أنزل القرآن الكريم بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله وتعهد بحفظه إلى ما شاء في نفس لغة وحيه اللغة العربية حتى يبقى هذا الكتاب المجيد شاهدا على جميع الخلق إلى يوم الدين والحمد لله على بعثة خاتم الأنبياء والمرسلين صلى الله عليه وسلم الذي تلقى هذا الوحي الخاتم فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حتى أتاه اليقين فنسأل الله تعالى أن يجده خير ما جاذ به نبيا من أمته ورسولا على حسن أداء رسالته وأن يؤتيه الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة إن رب لا يخلف المعاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين كانت هذه أهم المقتطفات التي ساقها لنا الدكتور زغلول النجار الذي يدعي أن هناك إعجازا علميا في هذه النصوص القرآنية التي قرأتها لكم الآن وللرد على خرافة الإعجاز العلمي في هذا المقال الباهت أقدم للشيخ زغلول عدة ضربات موجعة هي كالتالي الضربة القاضية رقم واحد وبعض الناس بيسألوني ليه بتسميها قاضية لان كل واحدة فيهم تكفي يعني حينما أقول الضربة رقم واحد القاضية رقم واحد كافية خلاص ممكن من خلالها نسكر الموضوع نكسله ونعتبر الموضوع انتهى <تصفيق> فأنا بأكرر الضربات القاضية على أساس أن كل واحدة فيهم تكفي فتابعوني لو سمحت الضربة القاضية رقم واحد النص مسروق من آيات الكتاب المقدس أقول للشيخ النجار هل تحترم محاضريك الذين تحاضر لهم حول العالم كما تقول وتذكر لهم بأن هذا النص مسروق من آيات التوراة أم أنك تكذب عليهم كالعادة <تصفيق> هل قلت لهم مثلا أن 99% من سورة يوسف مسروق من التوراة التي تقولون أنها محرفة هذا هو العار الأكبر يا شيخ النجار وأنا لا أستغرب أن ينهجه المزورون فبدون خجل أو حياء ودون أمانة علمية او شرف أكاديمي كتب الشيخ زغلول هذه المقالة دون أن يقول للمسلمين بأن ما يسميه إعجازا هو مسروق بحروفه في التوراة منذ أكثر من 3500 سنة من الآن دورك محفوظ يا محمد انا شايفة أنك سقطت من الدور لكن دورك محفوظ وطبعا لا تستغرب عزيزي المستمع فالتجارة بالعقول تدر مالا كثيرا يجعل الشيخ زغلول وامثاله لا يتورعون بضرب عرض الحائط بالقيم الاخلاقية وبالامانة العلمية في الابحاث التي يكسبون من ورائها واحب ان اؤكد على امر هام جدا أننا لا نعتبر هذه الآيات الواردة في سفر التكوين إعجازا علميا للكتاب المقدس على الإطلاق بدليل أنه لم يفكب ولا عالم مسيحي واحد أنها إعجازا علميا هذه الآيات بالذات يعني لأنها نظرية غير سابتة ولأننا لا نؤمن بالكتاب المقدس من باب الإعجاز العلمي لأنه أكبر من العلم بكثير ويحقق القيم الروحية التي لا يستطيع العلم أن يحققها ولأنه يترك لكل متخصص مجاله فللعلم مجاله وللعقيدة مجال آخر وبالقيم الروحية العالية يا شيخ النجار التي في كتابنا المقدس لا نحتاج أن نؤلف له إعجازا علميا فهو الكتاب الأول من حيث اتباع في العالم وهو الأكثر انتشارا بين الناس وهو الذي ما زال حيا يغير قلوب الناس الذين يقتربون منه فهو لا يحتاج إلى قرافة الإعجاز العلمي التي يحتاجها القرآن والذي تؤلفون له هذا الإعجاز الذي تم اكتشافه اليوم ويتم حول العالم وأعود لأذكر الآيات التوراتية المسروقة والتي تغافل عنها النجار والتي سرقها مؤلف القرآن حيث يقول الوحي المقدس في تكوين سبعة وثلاثين تسعة ثم حلم أي يوسف ثم حلم أيضا حلما آخر وقصه على إخوته فقال إني قد حلمت حلما أيضا وإذا الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا ساجدة لي وقصه على أبيه وعلى إخوته فانتهره أبوه وقال له ما هذا الحلم الذي حلمت هل نأتي أنا وأمك وإخوتك لنسجد لك إلى الأرض أنت في ورطة يا شيخ النجار أنت في ورطة لأنك كذبت على المسلمين في هذه المقالة وقلت لهم الآتي قلت لهم هذا النص اسمعوا ماذا قال هذا الرجل وعلى ذلك فإن قول ربنا تبارك وتعالى على لسان عبده ونبيه يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم ليساجدين فيه سبق زمني بأكثر من أربعة عشر قرنا بحقيقة علمية لم تصل إليها العلوم المكتسبة إلا في سنة 2003 وعلى وبعد مجاهدة استغرقت ألاف العلماء لمئات السنين وهذا السبق العلمي لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدرا غير الله الخالق فما هو لون وجهك يا شيخ النجار إن كنت تعرف ألوان الخجل بعد أن أثبتنا للآخرين المسلمين الآن أنه لا يوجد سبق للقرآن في هذا النص و لأنه ببساطة مسروق من آيات التورا وها هو موجود فيها حتى اليوم وكتابنا المقدس أمام الجميع يستطيع الكل بكل بساطة أن يفتحوا ويقرأ فيه هذه الايات التي سرقها محمد وأستاذه ورقة ابن نوفل ووضعوها في وضعوها في القرآن أي جزئية يا بؤلز هو يقول هو الذي كتب في المقال يقول وعلى ذلك فإن قول لربنا تبارك وتعالى على لسان عبده ونبيه يوسف عليه السلام يا أبتي إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين فيه سبق زمني بأكثر من أربعة عشر قرنا بحقيقة علمية لم تصد إليها العلوم المكتسبة إلا في سنة 2003 وبعد مجاهدة استغرقت آلاف العلماء لنآت من السنين وهذا الصدق العلمي لا يمكن لعاقل أن يتصور له مصدرا غير الله الخالق هذا كلام الشيخ النجار وأنا أسأل النجار وأقول له يا رجل يعني جيبك امتلأ من المال ما فيه الكفاية ألا تخجل أنك تخضع المسلمين وتقول لهم هذا سبق والآية بحروفها موجودة في التوراة يا رجل ألا تخجل وتقول لهم هذا سبق أي سبق تتكلم عنه أنت الشيخ النجار يعتمد على أن المسلمون يخافون من الكتاب المقدس يعتمد أنهم لن يقرأوا الكتاب المقدس ولن يعرفوا أنه يجزد عليهم ولكن نشكر الله الذي أعطانا فرصة أن نكشف كذب, كذب هذا الرجل يعني إذن هذه هي الضربة القاضية رقم واحد لك يا شيخ النجار ولهذه الأكاذيب التي تضلل بها المسلمين المظلومين والذين يعني أنت تكسب من ورائهم الكثير الضربة القاضية رقم اثنين ما رأي محمد فيما رآه يوسف من حلم رأي محمد نبي الإسلام خلونا نشوف رأي محمد في الإحدى عشر كوكبا بس انا مش عاوز أي واحد يضحك يوعدوني بأنكم لا تضحكوا يعني الحقيقة من أهم صفات الشيخ النجار أنه لا يعلق أبدا على كلام قاله محمد خاطئ من الناحية العلمية فيتحلى إما بالجهل أنه لا يعرف هذا الكلام الذي قاله محمد او بالعمى فهو لا يراه هنا وأريد أن أقول له يا من تدعي الإعجاز العلمي يا شيخ النجار قدم كل ما عندك حول الموضوع الذي تريد أن تناقشه كل ما عندك دون أن تترك منه واحدة أما أن تهمي الكلام نبيك في هذا الموضوع الذي تفتي فيه أنت فهذا يعني أحد أمرين إما أنك تجهل ما قاله وإما أنك تخطئ ما قاله فلا تذكره والأمرين كارثة لأنك تدعي العلم فكيف تجهل وكيف تخطئ ما قاله محمد هل في مشكلة في الصوت الأخ يقول هناك مشكلة في الصوت إذن تعال يا شيخ النجار لنعرف ما الذي قاله محمد في كواكب يوسف ابن عقوب ولاحظ أن وراء الأمر كان يهوديا يؤكد أن محمد لا يعرف أي شيء جاء في تفسير القرآن القصة التالية أولا في الطبري شيخ المفسرين الطبري يقول وحدثنا ابن وكية قال سنى ابو اسامة عن سفيان عن سماك عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس اني رايت احد عشر كوكبا قال كانت الرؤيا فيهم وحيا وذكر ان الاحد عشر الكواكب التي رأها في منامه ساجدة مع الشمس والقمر ما حدثني علي ابن سعيد الكندي قال سنى الحكم ابن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن ابن, ابن صابط عن جابر قال أتى النبي خلوا بالكم القصة أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يهود يقال له بستانا اليهودي واحد يهودي اسم بستانا جاء إلى محمد اليهود كانوا بيلعبوا بيه زي ما هم عايزين يعني دائما بيلعبوا بيه بيكشفوا ان هو ما يعرف شيء فقال له يا محمد اخبرني عن الكواكب التي رأها يوسف ساجد له ما اسماؤها قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجبه بشيء ونزل عليه جبرائيل وأخبره بأسمائها قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه يعني الرجل اليهودي سأله وأحرجه فما عرفش محمد فاليهودي مشي لكن جبريل صاح طبعا جاء بالبينات جاء بأسماء الكواكب فراح محمد قال له قال إن دهولي اليهودي اللي سألني عن الكواكب فلادوا هذا اليهودي فقال له محمد هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها قال نعم فقال أسماؤها هي جربان والطارق والزيال وذو الكتفين وقابس ووساب وعمودان والفيلق والمصبح والضروح وذو الفرغ والضياء والنور فقال اليهود والله إنها لأسماؤها الله يعني اليهودي كان بيعرف وجبريل هو اللي جاب لمحمد الأسماء يعني يعني اليهودي كان عارف ومحمد ما كانش عارف مثل جبريل سمعت الأسماء بي يا أخو دي الأسماء اللي خجل مين خجل النجار اللي يذكرهانا تغافل عنها نذهب إلى القرطبي قالت سهيلي أسماء هذه الكواكب جاء ذكرها مسندا رواه الحارس ابن أبي أسامة قال جاء بستانة الرجل اليهودي وهو رجل من أهل الكتاب فسال النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحد عشر كوكبا الذي رأى يوسف فقال أسماؤها إبقى الحرسان والطارق والزيال وقابس والمصبح والضروع وزو الكنفات وزو القرع والفيلق والساب والعمدان رآها يوسف عليه السلام تسجد له في ابن كثير وقد جاء في حديث تسمية هذه الأحد عشر كوكبا فقال الإمام أبو جعفر ابن جرير حدثني علي ابن سعيد الكندي سنى الحكم ابن ظهير عن السدي عن عبد الرحمن ابن صابت عن جابر قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من يهود يقاله له بستان اليهودي فقال له يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رآها يوسف أنها ساجد له ما اسماءها قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة فلم يجده بشيء ونزل عليه جبريل عليه السلام فأخبره بأسمائها قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فقال هل أنت مؤمن؟ إذا أخبرتك بأسمائها فقال نعم قال جريان والطارق والزيال وزو الكنفات وقادس وغساب وعمدان والفيلة والمصبح والضروح وزو والضياء والنور فقال اليهود أي والله إنها لأسماؤها هذه هي يا إخوة الأسماء الوهمية التي اخترعها محمد وربما يقول لي قائل هذا يدل على نبوة محمد يا وحيد لأنه ذكرها قبل العلماء أقول له المثل الشعبي لو كان فيه الخير ما رماه الطير فلو أن كلامك صواب لما تأخر النجار ويعني أنثاله ولكنه قدف بكلام محمد دعيدا لأنه يعرف تماما أنه لا يتناسب مع اسماء المجموعة الشنسية التي كان معروفا منها على الأقل بأسمائها الحالية في أيام محمد المجموعة الداخلية على الأقل عقارد والزهرة والأرض والمريخ فعلى الأقل على أقل تقدير كان يمكن أن يذكر محمد في الأسماء التي قالها هذه الأسماء الأربعة التي كانت معروفة في ذلك الوقت وبعد ذلك يقدم اسماء مختلفة او أو دعني أو لك أضعف الإيمان فأقول ألم يكن اسم الأرض في زمن محمد هو بذاته اسمها اليوم فكان على الأقل على الأقل أن يذكر اسم الأرض اسم الأرض معروف في القرآن الأرض والأرض واحدة من ضمن مجموعاتنا الشمسية يعني على الأقل لو أن محمد يعرف هذه الكواكب ولها أسماء أخرى على الأقل تكون الأرض مشتركة بين الكواكب والتي في عصر محمد او التي اخترعها محمد على الأقل هو يتكلم عن شيء لا يعرفه ولا يعرف حتى أن الأرض ضمن المجموعة الشمسية الأرض مشتركة بين الأسماء على الأقل كان يجب أن تكون مشتركة بين الأسماء التي قدمها محمد اليهودي وبين الأسماء المعروفة اليوم والتي تؤكد أن الأرض هي واحدة من كواكب المجموعة الشمسية مشكلة محمد أنه كان يؤلف ويدعي أن جبريل قد جاءه فجبريل لا يراه أحد وهو المنقذ من الورطات المشابهة فلو أن الشيخ زغلول وجد في كلام محمد خيرا. لما قذف به في سلة المهملات فالتأليف سهل ولكن اليهود عرفوا من أين تؤكل الكتف إذن محمد يؤلف ولا يعرف أي شيء سكت لم يجد ألف بعض الأسماء ثم استدعى اليهود وقال له الأسماء التي ألفها وهو يعتقد محمد أن العالم لم يتطورا ولن يتقدم ولن يعرف الناس هذه الأسماء لكن على كل الأحوال نشكر الفرنجة واهل الغرب الكفار بمحمد والقرآن الذين قدموا لنا هذا العلم الحديث كانت هذه الضربة القاضية الثانية يا شيخ زغلول النجار أنك أهملت كلام نبيك وخجلت أن تذكر لنا هذه الحقيقة ولم تكن لك الشجاعة الكافية لتقول على الأقل أن محمد ذكر أسماء لا علاقة لها بمجموعاتنا الشمسية الضربة القاضية رقم 3 وهي ضربة قاضية وموجعة بكل الأشكال وأنا أسألك يا شيخ النجار أين العدد حداشر في مجموعاتنا الشمسية سؤال هام يا رجل أين العدد حداشر أساسا كان في مجموعتنا الشمسية ومن الذي قال لنا او قال لك أن مجموعتنا الشمسية بها حداشر كوكب الشيخ يا إخوة زغلول النجار لا يفتر عن ممارسة هواية التزوير فهو لا يحترم لا سنة ولا شريعة ولا المسلمين ولا يحترم عمره فقام بحركة التزوير كبيرة في هذا المقال وسؤالي التالي يكشف لكم ما هي التزوير فأنا أتساءل كم كوكب في مجموعاتنا الشمسية وللإجابة متخصصون فدعونا نسمع منهم قبل الاكتشاف الذي حدث مش عارف الصائد ده هينزل عنديكم هو كبير شوية لا هو كبير طيب أنا حبعته لآفا حنس لأنه أول واحد قدامي حاول تصلح اللينك ده يا أستاذ آفا حنس لو سمحت وتحطه في الروم بطريقة شوية تكون مقبولة لأنه كبير شوية قبل الاكتشاف سمعني يا أستاذ آفا حنس وصلك لو سمعني اكتب لي واحد بس علشان اعرف انه وصلك وانت معايا او احوله لواحد من الاحباء الادمنز مشكور ان يتعب معايا طيب ربما الاخ ابراهيم نس بعيد شوية يا ريت استاذ طيب موجود معانا اوكي قبل الاكتشاف الذي حدث في سنه 2003 تجدهم يقولون يقول, يقول هذا هذا بعد قليل وانا صادع لكم عدد كبير من اللينكد فتابعوني حتى يعني تكتشفوا معي تزوير النجار في عدد المجموعات الشمسية قبل الاكتشاف الاخير الذي اعتبره النجار الكوكب رقم 11 اعتبره الكوكب رقم 11 في موسوعه ويكيبيديا الحره هناك العديد من الأجسام شكرا يا أستاذ أضحي سردي بارك حياتك ممكن تسخن معنا وإقرأوا معي ما أقرأ أنا الآن معكم هناك العديد من الأجسام التي توجد في النظام الشمسي وتصنف إلى عدة تصنيفات مختلفة بعض تلك التصنيفات أقل وضوحا من غيرها الأجسام حسب تصنيف الموسوعة نجمة واحدة وهي الشمس الشمسية واحدة من أكثر من 200 مليار نجمة في مدارتنا درب التبانة وتحتل الشمس مركز نظامنا الشمسي وتكون 99.86% من كتلته معلش أنا أهديكم سيطات تانية يا, يا أستاذنا الشيخ يوسف ستفتح معكم بنعمة الرب القدير يقولون خلوا بالكم من الكلام الشيخ النجار يعتبر الكوكب المكتشف 2003 هو رقم 11 بينما هنا العلماء يقولون الكواكب هم تسعة وهي على التوالي حسب بعدها عن الشمس طبعا سأقدم لكم اللعبة أين لعب النجار يعني لن أترككم هكذا سأقول لكم أين لعب النجار وأين وكيف اخترع هو كوكب من عنده وهي على التوالي حسب بعدها عن الشمس عطارب الزهرة الأرض المريخ المشتري زحل اورانوس الأرجو لا تقفض عن مايك اخي الأرض المريخة المشتري زحل أورانوس نفتون وبلوتو ودعونا نوسق كلامنا أكثر من لينك آخر اقرأوا معي وهو ايسول افتحوا معي هذا اللينك أيضا الموجود أمام اسمي افتحوا معي هذا اللينك أضعه مرة أخرى لنوسق كلامنا بعدد كواكب المجموعة الشمسية يقول هناك تسعة كواكب المجموعةين داخلية أرض والزهرة والأرض والمريخ والكواكب الخارجية أرجو أنكم تكونوا فتحت والكواكب الخارجية المشتري زحل أورانوس نيبتون تلوتو والكواكب الداخلية صغيرة الحجم ومؤلفة بشكل رئيسي من الصخر والحديد أما الكواكب الخارجية باستثناء تلوتو فأكبر بكثير ومؤلفة بشكل رئيسي من الهايدروجين والهيليوم والجليد أوكي هو ما بيفتحش عشان عددنا كبير بنفتح في وقت واحد فحيكون في تأخير شوية لكن حيفتح أنا أيضا أسوق لكم يعني شاهد من أهلها شكرا أستاذنا صوت الحق ربي بارك حياتك هذا صائف آخر وهو عالم زمزم يعني صائف إسلامي ادخلوا معي أيضا لنقرأ ما كتب في زمزم يقول اكبر الأجسام في المجموعة الشمسية باستثناء الشمس هي الكواكب التسعة يعني الحد الآن نسمع تسعة الأقرب للشمس عطارد الزهرة الأرض المريخ المشتري زحل أورانوس نيفتون فلوتو ها هو أيضا موقع آخر اسلامي حميميني أضعه لكم تستطيعوا أن تفتحوا معي حتى لو واحد ما فتحش معاه احتفظ بالصائد وبعد كده افتحوا على راحتك يعني صائد حميميني يقول تتكون المجموعة الشمسية من الشمس وتسعة كواتب هي من الأقرب إلى الأبعد عن الشمس عطارد الظهرة الأرض المريخ المشتري زحل أورانوس نيرتون بلوتو وهكذا وبعد اكتشاف الكوكب الجديد أكد العلماء الكوكب الذي يتكلم عنه النجار أكد العلماء الذين اكتشفوا بأنه الكوكب رقم عشرة في مجموعاتنا الشمسية وليس رقم حداشر كما يبدأ النجار وهذا امر طبيعي فقط كان عندنا تسعة كواكب حساب بتاع الأطفال في الروضة كان عندنا تسعة كواكب وبعد اكتشاف الكوكب الجديد يصبح العدد كام عشرة حساب سهل هذه هي شهادة العلماء لنقرأ معا بعد اكتشاف الكوكب الجديد ادخلوا معي هذا اللينك انا اضعه مرة اخرى ياريت الناس يعني ما تحبش لينكات دلوقتي لو سمحتوا علشان الناس يدخلوا معانا اللينكات الموضوعة بدون ما يكون في لبس في اللينكات قدامهم يعني يقول اوكي لا مشكلة حبيبي لا مشكلة يقول اكد اتحاد علماء الفلك الامريكيون اكتشاف كوكب عاشر يا شيخ النجار عاشر يا شيخ النجار يا مودي النجار كذاب وبياكل فلوسكم وهو احنا بنثبت هنا كذبه ارفع ايدك وناقش قول لا انتو فاهمين خطأ حيفتح دلوحي اي لينك ما دفتحش علشان كلنا مع بعض بنفتح اللينك مع بعض ياريت الغرفة التانية واحد يكون من الأحبال أدمنس اللي ماسك الغرفة ينقل لهم اللينكات هناك أكد اتحاد علماء الفلك الأمريكيون اكتشاف كوكب عاشر يا شيخ النجار مش حداثر لا تكذب على, على المسلمين اكتشاف كوكب عاشر يدور حول الشمس على حفة المجموعة الشمسية وكان علماء الفلك في الولايات المتحدة قد أعلنوا أنهم اكتشفوا كوكبا عاشرا في المجموعة الشمسية اسمع يا شيخ النجار اسمع حتى لا تجذب على المسلمين مرة أخرى أنهم اكتشفوا كوكبا عاشرا في المجموعة الشمسية وقالوا إنه يبعد مسافة تبلغ ضعف مسافة كوكب بلوتو عن الأرض ويعتبر الكوكب الجديد المكتشف اكبر جسم اكتشف في المجموعة الشمسية منذ اكتشاف كوكب نبتون عام 1846 وكان قد شهد للمرة الأولى عام 2003 إلا أن لم يتم التأكد من أنه كوكب كامل إلا مؤخرا ويبلغ قطر الكوكب الجديد الذي لم يطلق عليه العلماء اسم بعد 3000 كم ويعتقد أن سطحه يمتلئ بالأحجار والجليد وهو أكبر في حجمه من حجم كوكب بلوتو ويبعد الكوكب الجديد عن الأرض بمسافة تبلغ ضعف المسافة التي تفصل الأرض عن كوكب بلوتو في نهاية المجموعة الشمسية وعند زاوية تجعله قريبا من مجموعات أخرى افتحوا معي مجموعة شبكة النبأ المعلوماتية انا أضع الصائف أمامكم موقع شبكة النبأ المعلوماتية وهي أيضا شبكة إسلامية اكتشاف الكوكب العاشر يا شيخ النجار وليس الحادي عشر الكل حتى المسلمون يعني يعني يخزونك يا شيخ النجار ويؤكدون أنك رجل كازل يعني اكتشاف الكوكب العاصر في المجموعة الشمسية يدور حول الشمس مرة كل خمسونية وستين عاما هدينا بنحط اللينكات حتى المسلمين يعني إيه بانت يريد ندخل فيه برضو إيه بانت ماذا يقول يبعد الكوكب العاشر يا شيخ النجار عيب عيب يا شيخ النجاري التزوير الكوكب المكتشف مش الحداشر لا الكوكب المكتشف العاشر يبعد الكوكب العاشر في مجموعتنا الشمسية نحو 14.4 مليار كيلو عن الأرض ويفوق حجمه حجم كوكب بلوتو الذي كان يعد تاسع وآخر كوكب في النظام الشمسي بمرة ونصف المرة ويبعد الكوكب الجديد عن الشمس 90 ضعف المسافه بين الشمس والأرض ادخلوا معي ايضا هذا سايت وهو من مورغان نيوز او مورغان نيوز اهو بحطه للمره ماذا يقول هذا اللينك كل كلام بالعربي يعني الكاتبين عرب ومسلمين ويذبحون الشيخ النجار يقول فلكي أمريكي يكتشف الكوكب العاشر يا شيخ النجار العاشر يا رجل في المجموعة الشمسية أعلن مسؤولون أمس أن فلكيا في معهد التكنولوجيا بباسدينة بولاية كاليفورنيا اكتشف كوكبا يزيد حجمه مرة ونصف عن حجم كوكب بلوتو ويدور في مدار يبعد نحو 14 فاصل خمسة مليار كيلو من الشمس وقال الفلكي مايكل براون ان الكوكب الجديد الذي عرف باسم 2003 U UB 313 اصبح اكثر الاجسام البعيدة التي يتم اكتشافها والتي تدور حول الشمس وصنف صنف وصنف على انه الكوكب العاشر ضمن المجموعة الشمسية اللي اكتشفوا يا شيخ النجار بيقولوا الكوكب العاشر وانت بتزور وبتسميه الكوكب الحداشر عشان خاطر, النج... عشان خاطر تزور وتملى جيبك بالمال عيب انا حوريكم هو زور فين يا اخوة حوريكم النجار زور فين ادخلوا معايا انا يعني بحاول اثبت الكلام بالبرهان والدليل مش بقولنا كلام من عندي ادخلوا معايا الصائد ده لو سمحته وهو موقع استاذ العلوم وهو موقع رائع جدا يقدم لنا كواكب مجموعاتنا الشمسية متضمنة الكوكب الجديد فانظروا معي عشر كواكب هم الفلكيون وبشهاداتهم جميعا يؤكدون أن الكوكب المكتشف يا شيخ النجار كانت تريد هذا الكوكب المكتشف رقم 11 وليس 10 حتى يعني تكمل تفصيل الجلباب البائث الذي تريد أن تفصله للقرآن فأنت تريد أجرة الجلباب الآن ولا تنتظر هؤلاء الكفار حتى يكتشفوا لك كوكبا آخر وتحت الحاح الأجر الآن قمت بتزوير هذه المادة الكاذبة وللإعلاميين الذين يفتحون المجال للنجار ليكذب على المسلمين وطبعا جريدة الأهرام ما شاء الله يعني تفتح الباب لمجرد أن السعودية ومركز الإعجاب العلمي في السعودية يدفع لجريدة الأهرام المساحة التي يستخدمها النجار فلا مشكلة اكذب يا نجار على المسلمين واملأ جيوبك بالمال ولتمتلئ مخازن الأهرام بالمال فلا مشكلة فليضيع المسلم وسط هذا الزحام زحام المال لا إشكالية انا أسأل المسلمين لماذا لا تحاكمون هذا الرجل الذي يكذب عليكم وها هي الأدلة أمامكم هل أنتم فعلا تستلزون بتخدير عقولكم إذن تعالوا أريكم كيف لعب النجار على المسلمين وأقنعهم عدد الكواكب حداشر كوكبا وليس عشرة وهذه هي الضربة أربعة الشيخ النجار هوايته المعهودة في مقالاته وهو يعرف تماما أنه دون دجل ودون خرافات لن تكتمل الصورة التي يريدها يعني حتى يخدع بها المسلمين الصورة التي يريدها لابد من الدجل والخرافات فيها وهذا ما قام به في هذا المقال فتعالوا لنقبض على النجار متلبثا الكل يعرف أن يوسف الصديق ابن يعقوب كان يتكلم عن حداشر كوكبا والنجار يعرف ان لدينا تسعة كواكب فقط قبل الاتشاف الجديد وبعد الاتشاف الاخير فقد زاد العدد إلى عشرة كواكب وفرصة التزوير الآن أصبحت أسهل فماذا فعل يا ترى آه يوجد بين كوكب المريخ وبين كوكب المشتري يا إخوة حزاما يسمى حزام الكويكبات وفيه عدد هائل من الكويكبات الصغيرة التي تنتشر في هذا الحزام وتدور حول الشمس تماما مثل مجموعتنا الشمسية التي تدور حول الشمس <تصفيق> وحتى نتعرف على هذه الكويكبات أقرأ لكم بعض معلومات عن هذا الحزام فادخلوا معي هذا اللينك حتى نشترك معا سويا في القراءة أضع اللينك مرة أخرى افتحوا اللينك وندخل معا لنقرأ عن حزام الكويكبات وهذه فضيحة النجار اليوم يقول ونحن نمر في رحلتنا خلال المجموعة الشمسية <تصفيق> وبعد ان نغادر المريخ في طريقنا الى كوكب المشتري نقص بمنطقة تنتشر فيها مجموعة كبيرة اشكرك استاذنا صوت الحق بتساعدني وبتحط الكلام حتى يعني اللي ما بيفتحش معه الصايت يفتح معه ويشترك نقص بمنطقة تنتشر فيها مجموعة كبيرة من الصخور المختلفة الاشكال والاحجام تسمى بمنطقة حزام الكويكبات فما هي هذه الكويكبات الكويكبات عبارة عن صخور تسبح في الفضاء بأحجام وأشكال مختلفة تتراوح أقطارها ما بين بضعة مئات من الأمتار إلى أطخمها ويسمى سيريس وقطره حوالي 940 كم ويمكن تقسيم الكويكبات بحسب المواد المكونة لها وإن كانت على العموم مكونة من صخور بعضها ناري متحول وبعضها حديدي وآخر كربوني وهكذا أنها تكونت من السحابة الكونية التي شكلت الكواتب ولكن السؤال يبقى مطروحا لماذا لم يتم تلاحمها في جسم واحد كما حصل باقي الكواتب وتقول النظرية الأخرى بأن حزام الكويتبات تكون بعد أن تفجر كوكب عند صدامه بجسم آخر وتعطم إلى أجزاء صغيرة إلا أن هذه المقولة يردها القول بأنه لو جمعنا كل الكوكبات الموجودة في الحزام فإنها لن تشكل إلا جسما صغيرا لا يبلغ حجمه حجم قمر كتلته معقولة عذا أن يكون كوكبا واضح الكلام اعتقد بما لا يدع مجالا للشك انا اضع لكم لينك اخر ممكن يعني تشوفوا بعد كده لانه في تعريفات ايضا لحزام الكويتبات مش هنقرى منه دلوقت لكن هو اضافة احفظوها عندكم اذا ما الذي فعله النجار اقول لكم الان ما الذي فعله النجار ما الذي فعله النجار قام دون خجل هذا الرجل واعتبر كل هذا الحزام والذي يضم عددا هائلا من الكويكبات والتي يشهد العلماء بأنها جميعا لو التحمت لن تكون حجم كويكب صغير إلا أنه ودون خجل اعتبر كل هذه الكويكبات الصغيرة المتناسرة في هذا الحزام اعتبرها كوكبا واحدا من كواكب مجموعتنا الشمسية مع أن يوسف الصديق يتكلم عن حداشر الكوكبا بالعدد لأن أخوة يوسف حداشر أخا ولا يمكن اعتبار أحد أخوته مفككا وسيركبه لنا الشيخ النجار يعني لا يمكن اعتبار هذا الأمر أليس كذلك؟ هذا هو إعجاز النجار يا إخوة في هذا المقال أيها المسلمون انتبهوا اعتبر النجار اخترع من دماغه أن حزام الكوكبات خلينا نعتبر كوكب من الكواكب وآدي عندنا دلوقتي عشر كواكب فلماذا لا يكون العدد حداشر ونعمل إعجاز علمي للآية المسروقة من التوراة ولا نقول لهم أنها مسروقة من التوراة بلاش ليس هناك داعي أن نقول لهم أنها مسلوقة من التوراة فنحط كده حزام الكويتيبات نعتبره كوكب فضيحة يا شيخ النجار فشيخ يعني فعلا فضيحة كبيرة جدا يا شيخ النجار هل هناك إثبات في مقال الشيخ النجار على هذا التزوير يعني دعوني كمان أسوق لكم إثبات من مقاله على التظهير اللي هو عمله خلاص أقول نعم فقد قال في مقالته هذه خلوا بالكم ماذا قال النجار وتحت رقم 3 قال مركزين معايا يا شباب مركزوا قال بدءا من 11-1801 يعني يوم واحد شهر واحد سنة 1801 تسلسلة الاكتشافات لعدد من الكويكبات هو اللي بيشهد على نفسه والتي تجري في مدار محدد حول الشمس بين كوكبي المريخ والمشتري هو اللي بيتكلم هو يعرف باسم حزام الكويكبات ويضم آلافا من تلك الجسيمات التي يعتقد انها ناتجة عن انفجار كوكب كان يجري في هذا المدار وقد تم اكتشاف اول هذه الكويكبات في 11801 بواسطة الفلكي الصقلي جيروسبي بيازي وهي جسيم جسيمات متباينة الأحجام اكبرها لا يتعدى قطره 300 كم نحو 6 كويكبات ونحو 200 كويكب يزيد قطر الواحد منها عن 100 كم والبقية يقدر قطر الواحد منها بأقل من كم واحد ومجموع هذه الكويكبات لا يشكل أكثر من واحد من الألف من كتلة الأرض ده كلام النجار طب مش عيب عليك لما تعتبر ألف ألف ألف حجر تعتبره كوكب واحد ودون خجل تقول أن كل هذه الكواكب لو جمعناها لا يشكل أكثر من واحد من الألف من كتلة الأرض وهي في مجموعها تمثل السوقب السامن من كواكب المجموعة الشنفية هو اللي BEצ conclud وهي في مجموعها تمثل الكوكب السامن من الكواكب مجموعتنا الشنفية هل bugsخصهم هذا الاعتراف الخطير هو يقول عن هذه الكواكبات التي في هذا الحزام والتي يبلغ عددها بالآلاف يقول في مقاله دون خجل وهي في مجموعها تمثل الكوكب السامن من كواكب المجموعة الشمسية من الذي قال لك أنها تمثل الكوكب السامن ومن الذي أعطاك هذا التفويض وكيف دون خجل تجذب على المسلمين وتعتبر عدد هائل من الكوكبات أنه كوكب واحد هل لاحظتم كيف يلعب النجار بعواطف المسلمين ويتاجر بعقولهم ها هي أدلة إذانة الرجل أمامكم أيها المسلمون لو أردتم أن تقولوا له كلمة مجرد كلمة ولكن واضح أنكم تحبون تخدير العقول وسأقدم لكم أدلة بنعمة الربي يسوع هنا الآن لتتأكدوا مما يقوم به الشيخ الجليل ننتقل إلى الضربة الخامسة ورطة النجار مع الاكتشافات الجديدة الحقيقة الشيخ النجار ورط نسته بطريقة فاضحة واليوم هو في محنة حقيقية ان كان يعلم هذا الشيخ الكريم وذلك ببساطة لأن العلم فيه كل يوم جديد غير أن النجار طمأن المسلمين في مقاله على أن لا يخافوا فلن يكون هناك على الاطلاق اكتشاف لكوكب جديد في مجموعتنا الشمسية فالشيخ النجار طمأنهم بأن العدد سيظل حداشر كوكبا فقط كما جاء في سورة يوسف ولن يكون هناك أي اكتشافات جديدة فقد وعد المسلمين في مقالته هذه قائلا اسمعوا ما الذي قاله النجار ووعد المسلمين قال وقد يحذر دارس من إمكانية اكتشاف كوكب جديد ولكن على بعد أكثر من تسعين وحدة فلتية وهي المسافة الفاصلة بين الكوكب الحادي عشر والشمس يتعذر على جاذرية الشمس الإنساك بأحد أجرام السماء الذي ينطبق عليه وصف الكوكب الذي ينطبق عليه وصف الكوكب فها هو يطمئن المسلمين ويخدعهم مع أنه لم يدخل يوما إلى مراقب النجوم مع العلماء ليرى الفضاء بنفسه وليس الفلك مجاله ولكن لا مشكلة فالرجل يملأ الإيمان صدره وقبل أن أقدم هنا ورطتك مع العلم يا شيخ النجار والاكتشافات الجديدة لقد قلت أنت هنا كلمة ضربت فيها كل مقالتك عن الـ 11 كوكما فماذا قال النجار قال هو في, في نفس المقالة ولكن على بعد أكثر من 90 وحدة ثلاثية وهي المسافة الفاصلة بين الكوكب الـ 11 والشمس يتعذر على جازلية الشمس الإنساك بأحد أجرام السماء هي الجملة بقى الذي ينطبق عليه وصف الكوكب وأنا أقول لك يا رجل فكيف إذن اعتبرت أنت في مقالتك هذه أن حزام الكوكبات كله والذي يقع بين المريخ والمشتري والذي يضم آلاف الكوكبات كيف اعتبرت أنت كل هذه الكوكبات في مجموعها كوكبا واحدا مع أنها لا ينطبق عليها كما تقول أنت الآن وصف الكوكب الكذب, الكذب ليس له قدمين يا شيخ ضغلول والكذاب أولى الناسين والآن أعوذ فأقول لك لقد طم أنت المسلمين بالوهم يا شيخ النجار وذلك لأن العلم ضرب وعدك لهم بعدم اكتشاف كوكبا جديدا في مجموعتنا الشمسية ضربه في مقتل فتعالوا لنرى انهيار وعد النجار للمسلمين وأقول لك يا رجل يا معلومات قديمة حاول أن تكون مواكبا للإكتشافات الحديثة تعالوا إذن لنتعرف على الجديد في إكتشافات في مجموعة مجموعتنا الشمسية ادخلوا معي هذا اللينك من البي بي سي أنا أضعه مرة أخرى يقول يقول صرح رابينو فيتش لموقع بي بي سي بقوله لقد كان يوما مشهودا وعاما مشهودا فهذا الكوكب الجديد قد يكون اكبر من بلوتو وهو اقل في ضوئه من بلوتو الا انه ابعد منه بثلاث مرات ومضى قائلا اذا ما اصبح على نفس المسافة من الشمس مثل مسافة بلوتو عنها سيكون أكثر تألقا ولذا يعرف العالم اليوم أن بلوتو ليس فريدا هناك كواكب أخرى مثله ولكن أبعد منه في مجال المجموعة الشمسية حيث يصعب اكتشاب ب3000 كم على أقصى تقدير أما على أقل تقدير شاف هذا الكوكب الذي أفلق عليه مؤقتاً اسم 2003 UB 330 إشاف كوكب آخر من بلوتو كان 2003 E60 قال الهول لاحظوا يا إخوة هناك كوكب آخر تم اكتشافه في مجموعتنا الشمسية EU61 عليه ما رأيك يا شيخ النجار هل ستغير القميص الذي فصلته الآن للإعجاب العلمي في هذا المقال هتعمل قميص جديد انت فورطة حسابك الآن أصبح عندنا تماثر كوكب يا شيخ النجار وحتى لا يكون كلامنا حتى لا يكون كلامنا دون دلاء القوية أرجو يعني أيضا أن تدخلوا معي هذا الرابط حتى يتم وضع النجار وأتباعه والذين يدفعون له والمصفطين في موقع المسئولية عما يقولونه ويرددونه ويتاجرون به فتعالوا لنمسك هذا الرجل وسط هذه الاكتشافات الجديدة ادخلوا معي هذا اللينك ستجد في البداية في هذا اللينك صورة للسماء الكوكب العاشر المسمى سيدنا والذي يتم الإشارة لـ 113 انتقل معي للشكل وهو صورة رقم ثلاثة حيث يتم فوضيح مثار هذا الكوكب الجديد حول الشمس اي ضمن مجموعاتنا الشمسية انتقل معي مباشرة للصورة رقم 6 انتقل معي مباشرة الى الصورة رقم 6 حيث نجد اكتشاف كوكبين جديدين وتحديد مسارهما حول الشمس اي ضمن مجموعاتنا الشمسية واسم احدهما 2003 او 61 والاخر 2005FY9 شايفينو يا شباب لو دخلتم معي اللينك وفتح معاكم هتشوفوا واحد دا الاسم التاعه هوا قدانكم شكرا يا زوسكاي والاسم التاني 2005FY9 وستجد قبل هذا الرسم بباشرة تبين الحجم والمقارنة مع كوكب بلوتو ومعهما أيضا الكوكب رقم عشرة المكتف قبلهما ما رأيك يا شيخ النجار كيف ستغير نظريتك الآن فعدد كواكب مجموعتنا الشمسية قد وصل الآن بحزام الكويكبات الذي أقحمته حضرتك وصل الآن إلى 14 كوكبا فما رأيك وكيف ستغير السوب المهلهل الذي فصلته لنصوص القرآن لكي ما تلبسها ثوب الإعجاز أنت في ورطة حقيقة يا شيخ النجار انا سأترك لكم عدة لينكات هذا اللينك هاض بالكوكب الجديد المكتشف 2005 FY9 أضعه مرة أخرى وهو من ويكيبيديا الموسوعة المجانية وهذا ايضا لينك اخر وهنا لوكالة ناسا الذين يتشدقون بوكالة ناسا كل ما تكلم يقول لك وكالة ناسا ويجيب لك اي حاجة غير وكالة ناسا اهي ده وكالة ناسا رسم متحرك تقدم وكالة ناسا لكواكب الجديدة المكتشفة مدارات للثلاث كواكب أيضا مع رصد لكوكب 2005 FY9 اهو موجود أيضا في هذا اللينك احتفظوا بي دي وبعدين على مهلكم كده افتحوها وهنا صورة للكوكب 2003 ER61 ومداره القريب من 2005 FY9 اهو في اللينك ده برضه بحطه مرة تاني واللي عايز يعني يستزيد في المعلومات يدخل الصائد ده ويحتفظ به بعدين وكمان الصائد ده يحتفظ به ويدخله بعدين خلونا ندخل مع بعض بالوقت في صد الموضوع عشان يعني أخلص وأديكم فرصة لأسمع برضو مداخلاتكم خدوا برضو اللينك ده معكم اكتشاف عدة كواكب خارج وداخل المجموعة الشمسية اهو بحط مرة تاني اكتشاف عدة كواكب خارج وداخل المجموعة الشمسية صدقوني كنت استطيع ان اقدم لكم وبدون مبالغة الاف اللينكات في التورط النجار ويعني وعوده الكاذبة للمسلمين ولكن اكتفيت بما قدمته لكم الآن وسؤالي للشيخ الكبير والعلامة الجليل الدكتور زغلول النجار ماذا أنت فاعل يا رجل بعد أن تغير الآن عدد كواكب مجموعتنا الشمسية والقابل في المستقبل للتغيير الكبير كما قرأنا ماذا أنت فاعل بنظريتك ماذا أنت فاعل بمقالتك يا رجل هل ستغير الثوب المهلهل الذي فصلته للقرآن انا لن أجيب أترك لكم أنتم المستمعين مسلمين ومسيحيين التفكير في إجابة النجار يا ترى ماذا سيقول يا ترى ما الذي سيقوله النجار فعلا انا لا أريد أن أطرح هنا يعني ما سيقوله النجار لكن دعوني في سياق الضربات أقدم له ضربة أخرى وهي الضربة رقم 6 الضربة القاضية رقم 6 بعيدا عن القرآن بعيدا عن التوراة بعيدا عن الإنجيل أقول لك يا شيخ النجار ماذا عن حضارات الشعوب الأخرى فأضع لك هذه الحقيقة القاسية يا شيخ النجار قاسية عليك جدا هذه الحقيقة لأن ما تحاول أن تدعيه بأنه إعجاز علمي في قرآنك وعلما جاذبه محمد على البشرية أريد أن أقول لك ما رأيت في أن هذه الكواتب وغيرها الكثير موجود في حضارات الآخرين قبل التوراة وقبل الإنجيل وأنا هنا يعني أتناول حضارات وليس كتب طبعا كنت أستطيع أن أحرجك بما جاء في سفر أيوب الكثير عن الفلك لكن سفر أيوب أكبر من أن تستوعب هذه المساحة ولا أريد أن أخجلك بعقيدة وإنما أريد أن أخجلك بحضارة ما رأيك لو أخجلتك بالتوراة لا مشكلة فالتوراة من عند الله لكن دعني أخجلك بحضارة بوثنيين يا, يا شيخ النجار فاقت ما قاله محمد حينما سأله اليهود بستانة سمعت طبعا كلكم ماذا قال محمد حينما سأله اليهود بستانة مش كده قال له كلام في منتهى الغرابة ادخلوا معي الآن هذا اللينك انا أضعه مرة أخرى وسأخجل النجار الآن بحضارة وليس بدين نقرأ أمامنا فك طلاصم قطعة أثرية حول المجموعة الشمسية نجح الباحث الألماني وعالم الفضاء بمعهد هامبورغ البروفيسور رالف هانسن في فك طلاصم قطعة أثرية يبلغ عمرها 3600 عام عمرها كان يا شيخ النجار 3600 عام وتمثل تجسيدا مباشرا بفن النحت لشكل الكون والمجموعة الشمسية وتعد هذه القطعة الأثرية أقدم تجسيد للمجموعة الشمسية إضافة لكونها أداة يمكن من خلالها تحديد التحولات الشمسية في فصري الشتاء والصيف يا للهول يا شيخ النجار عندهم توقيت شتوي وصيف يا رجل وتحتوي هذه القطعة البرونزية التي تزم كيلوغرامين على أشكال ذهبية وسفينة وشمس وقمر ونجوم إضافة إلى مجرة مفتوحة تضم 500 نجم وتبعد عن الأرض 380 سنة ضوئية في تنسيق يرجع إلى ما قبل عام 3600 قبل الميلاد وتعد هذه القطعة الأسرية أهم اكتشاف أسري خلال القرن الماضي ولا تقتصر أهميتها على علم الآثار لكنها تحوي أيضا معلومات مفيدة لعلوم الفضاء في دراسة تاريخ الاديان يشار الى ان للصي مقابر ودينا سابقا قد اكتشفا هذه القطعة عام 1999 مع كنز من البرونز بمدينة نبرا بولاية سكسونيا انهالت ونجحت الشرطة في التحفظ عليها في شهر الشباب 2002 اثناء تنفيذ صفقة لبيعها بفندق هيلتون بازل بسويسرا او او او يا شيخ النجار ماذا ستفعل مع هذه الحضارة التي كانت قبل سنة يعني يعني سنة 3600 قبل الميلاد ادخلوا معي هذا الصائف ايضا يؤكد على ذات المقولة يا شباب هذا الصائف الاخر سيريا به نفس المعلومة يعني لما قلت لكم الان وانا اقول للنجار يا رجل لا سيفتح الآن يا أخسلي يا رجل الآن أنت في ورطة حقيقية يا شيخ النجار لأني الآن أقارعك وأقدم الحجة لا من كتاب دين ولكن من حضارة ناس عاشوا بسطاء عرفوا وقدموا هذا الإنجاز الفلكي العظيم قبل محمد وقبل موسى بآلاف السنين أين أنت من هذا الإنجاز العلمي ولماذا لا تقول للمسلمين عن هذه الإنجازات العلمية ولماذا تكذب عليهم وتقول أن القرآن سباق في هذا الاكتشاف يجب عليك أن تخجب طبعا لا أريد أن أترككم قبل أن أعطيكم صورة رائعة للكوكب الجديد الذي تم اكتشافه وهو رقم عشر في مجموعاتنا الشمسية ادخلوا معي هذا اللينك خلينا نتفرج كلنا على روعة دير روعة الله في هذا اللينك نرى معا هذا الكوكب الرائع في المجموعة الشمسية انزل كده تحت شوية وحتلاقي طبعا المدارات بتاعة الكواكب الجديدة لكن حتلاقي برضو الكوكب الجديد المكتشف ختاما اقول لك يا شيخ النجار ولامثالك ان كانوا تلاميذك او أساتذة لك الذين يتاجرون وتتاجرون كلكم بعقول المسلمين وتخدرونهم يا رجل كفاكم دجل وخرافة فقد أقحمتم القرآن في متاهة لن يستطيع الخروج منها إطلاقا والآن وبالنسبة لهذا المقال فأحب أن أقول لك أنت فعلا في ورطة لأكثر من سبب النص القرآني مسروق أساسا من آيات التوراة وبالتالي فلا أسبقية للقرآن في شيء الأمر الثاني نحن لا نعتبره إعجازا لأن كتابنا المقدس أكبر من أي إعجاز وهو لا يحتاج للعلم تدليل على صدقه ثالثا لأنك اعتبرت أن الحزام الذي يحمل آلاف الصخور هو يعني كوكبا واحدا آآ آآ كوكبا آآ واحدا آآ يحسب مع المجموعة الشمسية ورابعا لأنك وعدت المسلمين بأنه لن يتم اكتشاف أي جديد في عالم مجموعتنا الشمسية وها هي الاكتشافات تتوالى ولم تتوقف والآن أقول لك يا شيخ النجار ماذا أنت فاعل يا رجل بهذا الإعجاز الذي أثبت الآن بأنه حمل كاذب إعجاز واهم أترك الإجابة لك يا عزيز النجار وللمسلمين ليفكروا فيها علهم يتحركوا فيسألونك قائلين لماذا تفعل بنا هكذا يا شيخ النجار أحباء المستمعين لكم مني كل السلام والمحبة لحسن مشاركتكم لنا واستماعكم وأترك الفرصة الآن إلى الأساتذة الأفاضلة يريدون أن يسروا هذه الحلقة بمداخلاتهم ولكم من قلب يحبكم ويحترم كل تقدير وسناء وسلام المسيح الرب القدير الملك العظيم الذي يفك كل عقل يكون معكم جميعا ولإلهنا كل المجد في كنيفته إلى الأبد آمين